فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع التعليق على كتاب تيسير العلام الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لما تسلم المصنف رحمه الله تعالى أو أورد حديث الأعمال بالنيات الذي يفتكح به كل عمل انتقل إلى بيان ما تفتكح به الصلاة لاعتبارها أهم الأحكام العملية أو الواجبات العملية ولما كان نفتاحها الظهور كما ذكرنا في اللقاء الماضي اتدأ بهذا الحديث الذي يدل على اشتراف الوبوء لصحة الصلاة حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى قال الشارح رحمه الله تعالى غريب الحديث لا يقبل الله بصيغة النفي وهي أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء ما معنى هذا الكلام أولا لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إذا أحدثتم حتى تتوضأوا بخلاف ما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لأن النفي يتعلق به بطلان الشيء كما بيناه في اللقاء الماضي وأما النهي فقد لا يتجاوز حد التحريم فقط فالمتفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى أن صيغة النهي المجرد عن القرينة تفيد التحريف وهل تفيد البطلان أم لا هذا فيه خلاف قصولي تحت قاعدة هل النهي يقتدل فساد أم لا لعلنا نتعرض لها في وقت لاحق ان شاء الله أما قوله لا يقبل الله فالقبول في اللغة ضد الرجل وأما فيه للصلاح فيطلق ويراد به معنيان الأول صحة العبادة وإجزاؤها يعني لو قال فقبل الله كذا أو قبل الله عز ودل كذا فهذا الشيء إن كان عبادة فهي صحيحة مجزئة أي تبرأ بها الذم وإن كانت معاملة كعقد أو تصرف ونحوه فيفضي صحة هذا العقد وترتب آثاره عليه من الملكية او جواز المكاح او نحو ذلك باعتبار نوع العقد يبقى أول ما تعنيها هذه الكلمة القبول صحة العبادة وكذلك أيضا العقد لكن غالبا ما تطلق هذه الكلمة في أمر يتعنق بالعبادة صحة العبادة وإجزاؤها والثاني حصول الفائدة والثمرة المترتدة على فعل العباد فالأصل عندما نقول فقبل الله كذا او قبل الله هذا العمل إذا إيه برئت الذمة من اشتغال هذه والثاني توقف عليه حصول الأجر والثواب او الثمر المرجوة من وراء شرعيته فإذا قلنا قبلت الصلاة هذا يعني إيه؟ يعني صحتها والأجل المترتب عليها او حصول الأجل المترتب عليه لكن هل يلزم من صحة الصلاة ظاهرا أن يترتب عليها الثواب المرتب عليها لماذا, لماذا؟ طيب نقول الصلاة صحت ظاهرا وظاطنا واحد كل الآن قد تصحه ظاهرا وتفسد لخلل في مية أو نحو ذلك أعيد السؤال بصفة أخر نقترض أنه أتى بالصلاة فحيحة ظاهرا وظاطنا يعني أخلص نيته فيها لله عز وجل وأتى بكل ما يجب لصحتها فهل يلزم من وراء ذلك فرسف الثواب الأصل أنه يلزم الأصل أنه يلزم ولكن قد يأتي مبسد خارجي فيضيع هذا الأجر يبقى الأجر لم يضع لخلل ذاتي في الصلاة ظاهر او باطل وإنما ضاع الأجر لمبسد خارجي ها هل على ذلك من دليل؟ لا لا يعني اقول مفسد خارجي لا علاقة له بشروط الصلاة ولا باركمها ولا بواجباتها ولا عدد سننة لا احنا الرياء مفسد غافي لان احنا طلنا في الحديث الماضي الاعمال بالنياف فلا يصح عمل ولا يقبل ولا يعتبر الا على صحه النيه والرياء ينافي الاخلاص سلاميه صحيحه الوقوف الشكر امر خلاص من نفس الكلام حديث الاعمال النيات يخرده اولا قد يقع المرض في ذنوب تفطر بعض عمله ام لا اظن قربت المساله جدا يعني من اتى تاهلا او عراقه فساء له عن شيء ما حكمه ها؟ لا تقبل له صلاة أربعين ليلة هل الفساد هنا لأجل الصلاة او متعلق بذات الصلاة ولا لأمر خارجي نقول هنا قد تصح الصلاة أو تصح العبادة ظاهرا وضاطنا والأصل مع صحتها فردت بالثواب عليه لا قد يأتي مفسد خارجي أو محبط للثواب ولكن هذا لا قبل لنا بمعرفته إلا عن طريق النظر ومنه الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلا وكذلك حديث العبد الآبق ونحوه والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراف الطهارة من الحدث في صحة الصلاة وهذا أقوى في الاستدلال على الشرطية من مجرد الأمر يعني عندما أقول لك ما الدليل على اشتراف الوضوء لصحة الصلاة تقول ماذا؟ الآية عم الحديث الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تفعلوا كذا وكذا وكذا أنا أسألك الآن هذا امر أم لا أمر لكنه جاء في صيغة إذا قمتم إلى الصلاة تفعلوا كذا وكذا وكذا فهذا فيه قوة الشر لكن لو جاء أمرٌ مجرد يفتق فكيف فرق الشرط زي معلم المر المرضية يلزم من عدمه العدل أما الواجب فقد يتخلق ويترتب على تخلقه او على تركه عمداً الإثم مع صحة العمد على سبيل المثال سكر العوض شرط في صحة الصلاة أم واجب من واجباتها؟ شرط؟ لماذا؟ الذي يقول شرط يأتي بالدليل والذي يقول واجب يأتي بالدليل؟ اللي انت قلت ده كلامك والكلام النبصة صلمت؟ أقول دليل يبقى تأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي بكلام من الوحي لما تقول لي لأنها ولأنها ولكذا هذا ليس بدليل دليل إذا تقول قال الله قال رسول الله اللي النظر له جانب أرض لماذا سكدتم الآن قلتم جميع شرف لكل شرف يأتيك الدليل طيب من يقوله طيب ما هو الدليل على مشروعية فتر العوض بل ايش لا واجب ولا شرط ولا ركم ولا غير ها؟ طيب يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحديث يصلح للدلالة ان كان ثابتا ان كان ثابتا صحت او توجهت دلالته لكن الحديث منجح في صحاته سيأتي إن شاء الله في ذاته لو صح الحديث بيه لا يقبل الله صلاح حائط إلا بخمار يقول لها بيه حائط نقول الأصل إن الخمار يفتر عورة فالعبرة بسطر العورة بغض النظر عن كلها رجل أو إيه أو امرأة والنساء شقائف الرجال في الأحكام لكن لا ندوء أقول أريد دليلا واضع على مشروعية سطر العورة يا بني آدم يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجده هل هذه الآية تقتضي شرفية ستر العورة أم وجوب ستر العورة تقتضي وجوب ستر العورة لأنها أمر والأمر لا يرتقي أكثر من الوجوب لكن لو فيه لا صلاة لمن لم يسر عورته يبقى ده ايه يبقى هذا شرف لأنه نافى صحة الصلاة يبقى هنا قوله صلى الله لا يقضل الله صلاة فيه ايه معنى الشرطية والشرط اقوى من الواجب طيب كيف نعرف الشرط او نترق بين الشرط والواجب طبعا انا اقول الان قبل هذا قبل ان تتكلم عن حكم الشرط صف لي الشرط يعني نتكلم عن حكم ما نعرفه نعرفه الاول الحكم على شيء فرغا عنكم فوّل نعرفه الاول ثم بعد ذلك نتكلم عن ايه عن حكمه انا اقول الان كيف نميز الشرط من الواجب تقول لك صيب التي يأتي بها الشرط اولا حتى لاقو صيب اذا يعني زملة الشرطية نوعين باك اذا شرط وجواب شرط و وفعل شرط وجواب شرط خلاص ده واضحة ايه الشرطية ايضا نفي العمل نفي العمل لا ثلاثا وايضا نفي القبول لان نفي القبول نفي نفي للثمرة والانسان بيعمل لماذا؟ لتحصل الثمر لا الانسان يعمله ليجني ثمرة عملية فاذا امتنع حصول الثمرة يبقى كأنه لم يعمل فعندنا الان في جملة شرطية ثم نفي العمل ثم نفي القبول او نقول نفي السمرة ثم الظرفية يعني مثلا عندما نقول او يقول نفس السلم الوقت بين هذين جبريل عندما قد نفس الوقت بين هذين يا محمد والنفس السلم لما قال للأعراض في حديث أبي موسى الوقت بين هذين لبقى دي الظرفية يعني لا يصلح ان عن يخرب عنها لا في الاول ولا فين سنقول من هنا ايه شر واضح الان لان بيقع في كتب الفقه خلل كثير من عدم التفريق بين الأمر والشرق فإذا جاء واحد من الصيغة أو جاء الصيغة من الصيغ التي ذكرناها يبقى دلت على إيه على الشرطية اللي يلزم من عدمها لعدم أما مجرد الأمر في يفيد إيه يفيد الوجوه وهيأتي بيان حكم فرق الواجه الأصل في فرق الواجه بإنه زي ما ذكرنا المر الفاكت يأسم تاركه يأسم تاركه بحيث يتحق العقوب طيب مع هذا الا يترك العمل بترك الواجب هنا هنفرق بين امرين تركه عمدا وتركه نسيانا ان تركه نسيانا فلا شيء عليك بخلاف الشرط ان تركه ناسيا او عامدا فالحكم سواء وضع طيب ان ترك الواجب عامدا في عباده على كل عش في الاول كده هنفصل بعض القواعد عشان تنفعنا قدام نقول له نجل الواجب عامداً في عبادة يحسم التفقن على الاسم طيب يبطل او تبطل العبادة ام لا تبطل اللي يقول تبطل او تبطل لا تبطل الاصر ان لا تلازم بين الاسم والبطلاء لماذا؟ يا ذاك الله خير. اولا هو تعمد طرق الوادي. يعلم ان هذا الشيء واجب ثم تركه. فهذا يشعر بماذا? يشعر بانه تعمد الاسيان بالعباد على غير وجهه. انت تعرف امنك لكي تأتي بهذه العبادة عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا فتعمدت أن تصفى واحدا من تلك الواجبات فتعمدت أن تأتي بالعبادة على غير وجهه ومن تعمد أن يأتي بالعبادة على غير وجهها فقد فعلها على غير وجهه من فعلها على غير وجهها إن صبق عليه الحديث المذكور من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد يبقى الامر الذي عليه النبي صلى الله عليه إيه؟ انه يأتي بالصلاة في ارتان معين وشروط معين ووجبات معين فاضطرت شيء منها متعمد ايه لم يأتي بها على الوجه المشروع فهي مرضودة عليه واد القاعدة يذكرها كثيرا الشيك ابن المسانين عليه رحمة الله تعالى ويرجح ان صردك الوادي بعمدا في العبادة يدفلها بخلاف ما لو تركه ناتيا وبعض العلماء يعبر عنه اتباعا بالشرط يقول بايه شرط ولا يميز بين كونه ثابت بدليل الامر فقط وليس بدليل الشرطي انت خرقوا بينها وبين هذه اقول والمقصود بهذا الحديث على على اشتراف الظهارة من الحدث في صحة الصلاة وهذا اقوى للاستدلال على الشرطيه من مجرد او وهذا اقوى في الاستدلال على الشرطيه من مجرد الأمر اذ الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهو مجمع عليه اتاه جماعه من الائمه يعني اشتراط الوضوء لصحه الصلاه ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى لا صلاة بغير ظهور يبقى دمى على الشرطية ايه؟ كم صغة من صغر الشرطية الان؟ صلاة بارك النظر كم ايه الآية؟ اذا كنتم الى الصلاة اللي هي الجملة الشرطية و ايه العمل لا صلاة بغير ظهور ثم نفيق ايه؟ نفيق الثمرة اللي هي لا يقبل الله صلاة بغير صهور. فدل على شرطية الوضوء لصحة الصلاة كان بليل. طيب يعني جاء الاشتراك بثلاث صيار. وده طبعا قل ما يحدث في شيء من أمور السجنية. نعم. وقوله صلاة احدكم. سمع أعيد أقول دل على اشترار الوضوء لصحة الصلاة هنا ثلاثة أدل كل دليل منها له صيغة مستقل الأول الجملة الشرطية بقولي إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأ وذل صيغة من صيغة إيه الشرق الامر الثاني انتفاع العمل او نفي العمل لا صلاة بغير ظهور للصيغة الثانية من صيغ الشرق الصيغة الثالث ايه نفي القبول او نفي الثمرة فدول ثلاث صيغ بقي الصيغة واحدة اللي هي الضرفية فليست موجودة عندنا الان نعم اقول قوله صلاة احدكم مفرد مضاف والمفرد المضاف من شأنه ان يفيد العموم سيدخل فيه كل ما يسمى صلاة صلاة الجناب سيدخل ولا لا تدخل ها في صلاة ولا مصلاة فتدخل ليه لأنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم يبقى أي شيء ينطبق عليه اسم الصلاة شرعا أو عرفا يبقى يلزمه الوضوء طيب سجود الشكر او التلاوة لماذا؟ طيب ما هو حد الصلاة اذا؟ طيب احنا قلنا الان لو يقدر الله صلاة. كل ما يسمى صلاة ما يلزمه ايه؟ يضوء طيب ايه حد الصلاة الذي يلزمها اليضوء؟ لماذا؟ هو اجابة الصحيح لكن لماذا؟ لماذا؟ الان انت قلت حد الصلاة التي يلزمها الوبوط ما اختتحت بتكبيرة الإحرام واختتمت بالتسليم حدٌ صحيح ولا تنمى دليلهم مارك الله ما فيه نفتاح الصلاة في الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم الصلاة هنا الالف واللام هنا للتغراق ولا للعهد افتاح الصلاة اي صلاة ولا يفهم من ورائها صلاة معينة التي تفتتح دي كدا وتفتتن دي كدا الظاهر والله اعلم ان هو بالقيد اللاحق وهو ما كانت تفتح بكذا وتفتن به بكذا وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى وعليه فنقول وقوله صلاة أحدكم مفرد مضاف فيعم كل صلاة سواء في ذلك الفريض والنافل وصلاة الجنازة وهذا أمر مجمع عليه إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنه ما قال تجوز صلاة الجنازة, تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة قال النووي وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثماء ولا يكفر عندنا وعند الجماهير وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه شك لمشي شك عمران فيك لمشي هذا على مبدأ أبي حنيفة يعني جماهير الأمة وهم أقوى شرطا في باب الإيمان من أبي حنيفة قالوا لا يكفر لأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى منسوب إلى مرجئة الفقهاء فطبعا الأصل عندهم أنه لا يحدث الكفر بعمل وهذا في الحقيقة يجعل الإنسان في توجس من, من نسبة هذا القول لأبي حنيف رحمه الله إما هذا القول وإما القول الآخر أنه من مرجئة الفقهاء طبعا ده مش ببقى ولكن الذي نقوله بأن بعض العلماء ذهد إلى أنه لو صلى بغير وضوع تلاعبا كفر بذلك ولكن الجمهور على خلافه واجتفوا بحصول الإيه الإثم فقط وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء وقال بكل واحد منها قائلون فجل حضر وقت الصلاة وهو عسان الله وإياكم مربوط على عموز مثلا لا تصل يده لناء ولا لطراب وسيستمر هذا الحال إلى خروش الوقت ماذا عليه؟ فيها أربعة أقوال هنشردها سريعا يعني أنه ليست مسألتنا قال أصحوى عند أصحابنا القول للنووي يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الضهار الثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء الثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء الرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المجنى رحمه الله وهو أقوى الأقوال دليلا وهذا وصحي إنه يصلي ولا إعادة عليه وهي مسألة صلاة طاقب الطهورين رجل عجز عن اكتعمال الماء أو التراث فهذا يصلي على حاله بلا وضوع ولا سيم منه لأمور أولها أن الصلاة واجبت عليك وَمَا سَيَسْفَرَ فِعْلُهُ لَا يَسْكُطُ بِمَا تَعَذَّرَ فِعْلُهُ وهذه القاعدة مَا سَيَسْفَرَ فِعْلُهُ لَا يَسْكُطُ بِمَا تَعَذَّرُ صلى الله عليه مثلا تعذر عليه القيام في الصلاة يجب ولكن يأتي به ببقية الصلاة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استقعتم. ونبي الهدف صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وأما, الع... وأما الإعادة فإنما تجب بأمر جديد والأصل عدمه وكذا يقول المدن رحمه الله كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها هو محمور أن يصلي على الحالة التي هو عليه فلا يجب عليه أن يعيدها بل لو قال قائل لا يشرع له أن يعيدها لأصل لأن الإعادة تحتاج إلى إيه دليل ولا تكليف إلا بعد ورود الشرع وهذه قاعدة أيضا من القواعد المستفق عليه الأصل عدم التكليف الأصل عدم التكليف أو لا تكليف إلا بعد ورود الشرع فأين الدليل على إلزامه بإعادة الصلاة بل أين الدليل على شرعية إعادة الصلاة يبقى لا دليل على الإلزام بل لا دليل على, الإيه؟ على المشروعية وقد نهى النبي صلى الله عن صلاة فرض في اليوم مرة في لو قال قائل بعدم مشروعية الإعادة لنفس هذا الحال فهو الأوجه والأرجى أن يقبله ويدل على صحة صلاة فاقد الصهورين ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء اختها قلادة فهلكت عقد يعني فأرسل رسول الله فسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأبركتهم الصلاة فصلوا أو فصلوا بغير وضوع فلما أتوا النبي فسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أستاذ ابن حضير الله تعالى عنه جزاك الله خيرا يوجه صفابه لعائشة فوالله ما نزل بك أمر قد إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين منه بركة محل الاستبدال هنا إيه وهؤلاء القوم صلوا بغير طهارة الطهارة المعروفة عندهم أندتي إيه الوضوء فقط ما يعرفش التيمم لك يعني لم يكن التيمم قد شرع اللي معروف عندهم ايه الوضوء وهؤلاء لما تعذر عليهم الوضوء عملوا ايه صلوا بغيره صلوا بغير وضوء ولا فهارة بالكلية ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوا ولم يأمرهم بالإعادة ولا شك أنهم لو كانا عملهم باطلاً لنزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ينزمهم الإعادة لنزم كذلك أن يأمرهم به فلما لم يكن هذا ولا ذات علم أن صلاة فاقد الضهورين على حاله تلك صحيحة ولا إعادة عليه واضح الدليل ولا مش واضح واضح والآية طبعاً ترجح هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ببائع الفوائد فمقفض القياس والسنة أن العاغم أي بطهورين النعوى القرار يصلي على حسب حاله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيده لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه إعادة كما انطرق القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص والقياس إذا نقول الآن لا تصحوا الصلاة بغير ثهور لا بد نقيد هذا إيه إلا لمن عجز عن الطهارة فهذا هو الذي يسقط هذا الشرط كما قلت لكم في اللقاء الماضي إن الشرط لا يسقط إلا به إلا بالعجز فقط لا يسقط بنيسيان ولا بعمج وإنما يسقط بالعجز فقط طيب بما يلزم الوضوء أو ما هو الموجب للوضوء من العلماء من قال الموجب للوضوء هو الحدث ولكن واجب وجوبا موسعا يعني لا يلزم إنه هو بمجرد حصول الحدث يتوقع وبعضهم قال يلزم بالقيام إلى الصلاة والقول الثالث وهو الراجح يلزم للقيام إلى الصلاة مع الحدث لأنه يمكن يقوم إلى الصلاة وهو على طهارة السابق فيبقى هنا نقول القول الصحيح هنا أن الموجد للوضوء هو القيام إلى الصلاة مع الحدث فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم إلى آخره تقديره إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أما بغير حدث فسيأتي الكلام فيها وإنه يستحب له أن يجدد الإيه في الوضوء كما سيأتي أما بغير حدث فلا يلزمه الإيه فلا يلزمه الوضوء ولا يلزمه أن يتوضأ على إثر الحدث مباشرة الموجب للوضوء ما هو القيام إلى الصلاة مع الحدث القيام إلى الصلاة مع الحدث وإن كان الأولى أن يتوضأ مع الحدث مباشرة لقول يتسلم ولا يحاقب على الوضوء إلا مؤمن. وان فسره ابو هريرة رضي الله تعال عنه بالفساء او الضراب فهذا من ذا يبدأ ذكر بعض الافراب للتنبيه على بقيتها وإلا فالحدث هو كل ناقض للوضوء وسيأتي بيان نواقض الوضوء ان شاء الله قال الشارح احدث اي حصل منه الحدث وهو الخارج من احد السبيلين او غيره من نواقض الوضوء وفي الأصل الحدث الإيذاء لكن الحدث هنا يراد معناه ايه؟ معناه الشرعي لأنه طالما ورد على لسان الشارع فالمقصود المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي كما بيناه في المرة الماضية والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الحدث على ثلاثة أشياء الخرج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب ناقب الوضوح ويطلقونه أيضا على نفس الخروج فيقال كلام أحدث يعني أخرج حدثا ويقال على المنع المترتب على ذلك الخروج ولذا يقولون رفعت الطهارة الحدث رفعت الحدث يعني إيه ها؟ رفعت حكمه يعني بعدما كان لا يجوز أن يصلي أصبحا يجود له ألم يصلي يبقى المرابد الحدث هنا جميع نواقض الوضوء قال الشريح الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من فحة المشروط لها الضهارة هذا في الحقيقة تعريف الفقهاء للحدث تعريف الفقهاء للحدث وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ قال النووي معناه حتى يتظهر بماء أو طراب وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب لأن الأصل هو الوضوء فلا يذكر البدل والأصل إيه؟ طائم نعم قال الشارع المعنى الإجمالي الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها إلا على حالة حسنة وهيئة جميلة لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته لذا أمره بالبوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك وهنا أنبه أيضا إن يطلب من العبد فوق الواجب إذا تعلق بحق الله عز وجل ما لا يقتصر على فعل الواجب فقط بمعنى ايه؟ يعني الآية التي ذكرناها سابقا يا بني آدم زينتكم عند كل ما تجدين انا قلت ساعتها هل هذه الآية تدل على اشتراك سرعورة قل لتدل على الوجود لتفسير العلماء بأن المقصود بالزينة هنا ايه؟ ثلاثة العون لكن في الحقيقة المقصود أعلى من ذلك او أكثر من ذلك كما يقول شيخ الإسلام في رحمه الله وهو الزيادة على القدر الوادب لأن الله تعالى أحق من تزين له واحد منا لو ذهب إلى مكان فيه يعني رجل له صيب أو جاه أو متانة أو نحو ذلك لا شك إنه هيئته ويصلح منها على أكمل ما يكون فلو ذهب مثلا بترينج أو عباء مخططة أو بنصفكم أو نحو ذلك هذا لا لق؟ لا لق؟ ولا يستهجن؟ يستهجن به فكيف نتعل ذلك مع الله تعالى؟ ونبيل هدى صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى أحق من تزين له أنا أسأل أغاية الأهمية لأمن بقدر اهتمام المرء بحق الله عز وجل والوساء به بقدر ما يؤطى من الزواب عليه وبقدر ما يعظم الرب تبارة تعالى في نفسه لكن لماذا يدعى للمرء الله تبارة تعالى أهول النظرين إليه صحيح نحن لا نقول الآن دي بطلان ولا غيره ولكن نقول الله تعالى أحق من تزين له فذي مسألة يجب أن تراعى أو توضع فيه حسابات من يأتي إلى الصلاة فما لا يرضاه لمقابلة عجل لا ينبغي أن يرضاه لمقابلة الرب تعالى من باب ايه؟ من باب او لا فهنا ذكر القفات في محاسن الشريعة قال ثم ان الله تعالى نتهنا بما امرنا به من الطهارة من الحدث على الطهارة من الاثام لان افعال البدن منها مستخبة كالمعصية وغير مستخبة كالطاعة فانقسم ما يخرج من البدن باسمين تنقسام ما يخرج من أفعال البدن في اسميه وكان التطهر لازما للمذموم منهما في النار يعني اقول اذا كان الله عز وجل قد ألزمنا بالطهارة الظاهرة للقيام بين يديه سلابد أن يدلنا ذلك على ما هو آسد وأولى بالاستمام من الطهارة الظاهرة وهو الطهارة الباطنة أنت الآن بتصعب الأعضاء بعض الجوارح من إيه مما عاشى أن يكون عليها من أكربة أو بعض نجاسات أو نحودات طيب هذه الجوارح ألا تستحق أن تطهر من الآثام فإذا قلنا ان القلب محل نظر الرب تبارك تعالى أليس هو أولى من هاجي وتل بالتطهير بحيث لا يبقى فيه جل ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا غش ولا أفرف إذن اشتراط الطهارة الظاهرة للوقوف بين يدي الله عز وجل ومنجاته فيه إشارة إلى وجود الظهارة الأخرى من ظهارة الجوالح من الأسام وظهارة الباصم من يعني عيوب الباصم كلها بل ظهارة السر مما توا الرب تبارك وتعالى وذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن ربط الظهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناها وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا بد فيه من النية كما تقدم في شرح الحديث السابق هل لك السابق ايه؟ حديث السابق إرا؟ ها ؟ عارف ما版о الحديث ما كنت من ثوائدي إيه؟ بضي هل بتعلق البسنة معقول عن المعنى و لكنت من الني هنا الوضوع معقول المعنى ولغير موضوع معقول المعنى واحد يقول لها معقول المعنى لأنه من الوضاء والحسن وأول لكن لا wwwapersliamo chosen view بدليل إن الم toes يخرج حدثاً من موضع و يؤمره بغدفلة ، و في اسوء موضع كان العقل يقول ايه? قسل محل الحدث. بل لو كان الحدث غير حسي لو كان الحدث غير حسي الاصل انه ايه? لا مسح ولا غس ولا اي حاج يعني واحد افرج ريحا. الريح ليس له ايه? جرم. ليس عين. طيب يؤمر بمسح رأسي ولا ببس لأعضاء البعيدة عن موضع الحدث ليه? يبقى من هنا ندرك انها عبادة ايه? غير معقولة المعنى وبالتالي تلزم فيها النية طبعا هنا قال الشارع لا يؤخذ من الحديث اولا أن صلاة المحتفى لا تقبل حتى يتظهر من الحدثين الأكبر والأصغر طبعا هنا الأكبر بدلالة إيه؟ بدلالة الحديث الذي معنا؟ نعم لا لا لا أن الآن في شرح الحديث كلام الشيخ الآن مستقيم عن الحديث الذي أورده أن يحتاج إلى دليل خارجي سؤال واضح أو <تصفيق> مش واضح كل الآن يقول إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتظهر من الحديثين الأكبر والأصغر أما الأصغر فهو صريح الحديث حتى يتوضأ حتى يتوضأ فأين الأكبر هو قياس الأولى لأنه إذا أحدث حدثا صغيرا فالحدث الأكبر من بجئه أولى هيقول لك لا قياس في العبادات لا أولى ولا مش أولى عند أي ذنب يقول دل على ذلك الدليل الخارجي وهو حديث مسلم لا صلاة بغير صهور والصهور يشمل الثهارة من الحدث الأكبر والأصغر والمهجاسة وغيره طبع؟ طيب الثاني أن الحدث ناقض للوبوء ومبطل للصلاة إن كان فيها طبعا حتى يعني يقول حتى وإن ورد الحدث عليه وهو في الصلاة هو مبطل له بنى ان واحد صلى حتى كاد ان يسلم فاحدث اه صلاته يعني صلى اربع ركعات وقبل ما يسلم مباشره احدث صلاته باطله ولا يروح يتوضا ويجي يسلم هو قال بذلك بعض العلماء لكنه قول شاذ لا قبول له قالوا ان هو يبني إن هو يبني على ما تقدم فاذا كان صلى ركعتين ثم احدث ثم ركعتين صحاح صلى ركعتين ايه صحاح تملين الارتلال والشروط والواجبات سب نضيعهم على ال ايه لأ ان لا صلاة او لا يقدر الله احدكم اذا احدث يبقى كأنه حكم على فيه البطلان سواء ما مضى او ما ايه ما تقنف نعم ده معنى كلامه الانسانة يقول من احدث بعد التسليمة الاولى صلاته الصحيحة على الراجح لان الرجم يتسليمة الاولى ويأتي الكلام ايه قال المراد بعدم القبول هنا عدم الصحة وعدم إجزائها إذا هنا مرس المقصود بعدم القبول تبطوا بالتواق عليه ولكن المقصود إيه عدم الصحة لأن ده شرط ظاهري عدم الصحة لأن ده شرط ظاهري والأصل ان إحنا فلحكم على الأعمال بإيه بظواهرها يبقى أقول الآن هذه الصلاة قاطلة لعدم توفر الشروط الظاهرة إيه فيك أما واحد صلاة مش مخلص نقول ما هذا إلى الله عز وجل لا نحكم نحن عليه قال الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نضيف أن الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مقصوصة بصفة مقصوص والغسل هنا خرج مخرج التغليد وإلا فالمس مشروع في واحد منها وهو الرأس فقوله تصلم حتى يتوضأ لا مفهوم له بمعنى أنه لا يشترط للصلاة أن يكون الإنسان متوضئا فقط بل إنه يقوم مقام الوضوء غير مما دل الشرع على اعتباره وهو التيمم وهي الثهارة التي هي بدل عن الوضوء بعينه ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول صلى الله حتى يتوضع خرج مخرج الغالب والقاعدة عند أهل العلم رحمه الله تعالى أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر نكفومه لدينا جوا عندنا الخبر له منطوق وله المنطوق هو المعنى اللي يتباضل إلى الذهب بسماع الكلام يعني الآن عندما أقول لك إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني ثاني ده دا إيه إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها طيب لو لم تنوي ذلك فهل يجوز لها أن تستعطر وتخرج لماذا هو ممكن واحد يفهم هنا إن ده المنطوص تمرت بالقوم اللي يجدوا ريحها طيب عكسه ايه؟ لم تنوي ذلك او لم يجدوا رائحتها هم ما شموش رائحتها يبقى معلاش حاجة فهو المفهوم اثبات نقيض حكم المبين للمسكوتي عنه يعني عندنا حاجة بيّننا حكمته نطق النص بحكمها وبحاجة مسكوتي عنها يبقى حكمها ايه؟ فالمفهوم عكس المنطوق يعني لو قلت لك لا زكاة إلا في سائمة لا زكاة إلا في سائمة او بلاش إلا في سائمة عشان ما تفهمش نقول في سائمة الغنم في كل أربعين شات في سائمة الغنم في كل أربعين شات السائمة يعني التي ترعى بلا كلتا ومشق يبقى مفهومه ايه؟ غير السائمة ها؟ لا زكاتة فيه يبقى المنطوق اللي بيّل حكمه هو ايه؟ السائمة السائمة فيها زكاة عكسه ايه؟ مفهومه غير السائمة لا زكاتة فيه يبقى احنا هنا جعلنا ليه؟ المسكوت عنه حكم عكس ايه؟ المنطوق بيه؟ وضح الان كلا صيب لما اقول لك بقى المثال اللي احنا ذكرناه. اذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم اليجد وريحها. ده الغالب من شأن المرأة اذا استعطرت انها تريد ان تلكت انظار الناس. ايه? فسواء نوت هذا او لم تنويه في عدم جورة. ان لا تخرج ايه? متعصرة. طيب قول ان انت سلم تنكح المرأة لاربع. هل هذا اقرار منه صلى الله أو توجيه منه صلى للناس بمراعاة هذه الأوصاق أم أن إنه خرج مخرج الغالب بمعنى أن الناس يبحثون عن هذه الأوصاق الأربعة ده معنى كلما خرج مخرج الغالب ان غالب حال الناس عندما يريدون الزواج يبحثون عن المال والجمال والنسب وربما الدين فلما كان هذا غالب حال الناس قلنا ايه خرج مخرج الغالب مش خرج مخرج التقييد او التوجيه او البيان وانما غالب حال الناس ان هما بيبحثهم عن هذه الاشياء الابعاء او على ايه واحد منه ولذلك نبه الي ايه الي واحد فقط وهو الذي يشرع مراعاته فاذفر بذات الدين فهنا بيقول اذا خرج الكلام مخرج الغالب يبقى ايه لا مفكومة له يعني ما تستدش خطم مضاب للاه للمفكوم عنه وضع في المسألة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يتوضع ما يقولش واحد آيب أين اللي لازم الوضوء فقط ولا يلزم غير لا يلزم غيره بأدل للاه بأدل لأخر الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأبي غريرة رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس على شرط المصنف حيث أن المصنف اشترث ماذا المصنف اشترث أن يخرج أو يذكر في كتابه هذا الأحاديث التي اتفق البكاري ومسلم عليها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تفرد بإخراجه مسلم دون البكاري والحديث ورد على سبب أو له مناسبة يفهم المراد منه ببيانه أي ببيان هذا السبر وهنا فائدة لا يمكن أبدا أن تفهم النصوص بغيره النظر ومراعاه ثلاثة اشياء الأول مناسبه الخطاب والثاني حال المخاطب والثالث الثوابغ واللواحق تذكرت هذا الكلام المره لا يتم الاستدلال الصحيح او النظر الصحيح في الدليل الا بمراعاه ثلاثه اشياء الأول مناسبة الخطاب او السبب الذي سيق لأجله هذا الكلام خلاص الثاني حال المخاطب يخاطب من؟ يخاطب أعراضي غير مخاطبته لإيه؟ لحاضري ويخاطب الأعلى دون الأبنى وهكذا مراعاة حال المقافض والثالث اعتبار السوابق واللواحق يعني ممكن يكون عندنا آية في أبلها كلام وفي بعدها ثلاث فإذا نزعنا هذه الآية عن سابقها ولاحقها اختلنا المعنى ومن هنا يستغل أصحاب البدع إهمال هذه الأمور الثلاثة أو بعضها ليصلوا إلى مقاربه يعني على سبيل الناس هنا سبب الخطار أو السبب الوارد لأجله الخطار بنتمح كثير جدا ان البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو إيه سيء ما هو السبب بمجرد ما تتحلل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة سنة حسنة ومن سنة سيء دفن أم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أسمحنا للأول هو اللي أسمحنا للسنة إلى حسنة وإيه؟ وسيئة فمين أين قلتم أنتم إن كل محدث بدعة نقول سبب هذا الخطر ما هو إهمال السبب الذي ورد الحديث لأجله حد يعرفه؟ ها؟ طبعا لا شوف الشيخ للإبناء عثمين علي رحمة الله تعالى كان كثيرا ما يقول قرأنا كثيرا فلم ننتفع الا بما حفظناه يعني راح ممكن يطلع له مثلا في اليوم كتاب ولا حاجه لكن الحصيله ايه اللي حفظته وده صحيح ولذلك العلماء دائما ما يعني يوصل بحفظ مرور المستثمره في كل فهم الان هو ده اللي بيفضل المحفوظ والذي يبقى اما الكلام فايه كما يقال ينسي بعضه بعضا يعني حديث تحفظه انت كلامك لكن احفظوا الحديث فالحديث كما ذكروا أخونا من شاء الله مارك الله فيه وفيكم جميعا يعني الحديث ورد على سبب قوم الثقراء أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعى الناس إلى الصدقة فلم يطلع فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور أن يدعو الناس إلى الصبقة ولا يجيبه أحد فقام رجل يحمل صرة على يبه كاد شهده سعد زعمها حملها فقام رجل يحمل صرة على يبه كاد في جانب المنزل فلما رآه الناس تتابعوا حتى صار صورة صومة كبيرة في جانب إيه فتهلل وجه الصلاة كأنهم مذهبة ثم قال من فنتن حسنا اتتكرها أم احياها بعد أن كاد التموت إن تبدو الصدقات فنعمنا دي إذا أصل إبداء الصدقة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع ولكن الناس لحرصهم البالغ على إخفاء الصدقة إيه؟ انتظروا حتى يتلوا المكان أو لا تراهم الأعين ليتصدقوا فهذا الرجل أحيا سنة كابت أن سموته وده مقصود الحديث فلما أهملنا السبب اللي ورد الحديث لأجله رفعنا فين؟ في الخطاب يبقى دي أول حاجة مراعاة مناسبة بالخطاب أو السبب اللي وارد عليه الخطاب الأمر الثاني مراعاة السوادط واللواح إيه عندنا؟ سلام ثابت، وسلام لاحق لو نزعت هذه الكلمات من بين فوادقها ولوحقها فتقع في السلام يعني النهاردة مثلا ممكن تجد واحد يشتر هل يجد إتمام النسل بعد الشروع فيه؟ أنا دخلت بوصلاة صباح الإيه مثلاً واحد بين نسل او لغير سبب بدأ لي ان انا اقضى الصلاة يجوز ولا لا يجوز فالوضع ان لا انا طيب رح احسيت من الحطش او ما حسيتش حطعت القيام يجوز لي ولا لا طيب تم تطوع كلامي في التطوع يجوز ولا لا لي يجوز ليه طيب المتنفل امير ونفك طيب لو قال واحد لا يجوز لقول الله تعالى ولا تضطلوا اعمالكم ايه ركيس كده يعني بدأنا ايه بدأت تتوش معايا على الصف نشوف الصلاة اللي واحد الاية دي ج يبطل قرآن تصورة محمد يشوف قبلها ايه وبعدها ايه لكي ندرك ما هو المحبط للعمل او هو المبطل للعمل الاية بتقول ولا تبطلوا اعملهم يبقى ننظر في اللي قبلها واللي بعدها من خلاله هندرك المبطل للعمل هو ايه هل هو مجرد فاركه او القروج عنه ولا امر اخر الاية ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسولة من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تفصدوا كانه انذ بمراعات السابق احذروا ان تكونوا كهاؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقلدوا عن طاعه الله ورسوله فتحبط اعمالكم يبقى نفهم من هنا ان حقوق العمل يكون بايه بالردة او الشرك او الخروج عن الايه ادى لله عز وجل ورسوله صلى ومنها اللي يستدل بها على وجوب إتمام الناس لبعد الشروع فيه نقول له اشتبالك باطل او غير صحيح وكذلك ممكن واحد يستدل بها على ايه رجل تيمم ودخل الصلاة ثم علم بوجود الماء يخرج ولا ما يخرج راح يقول لك ما يخرجش ليه ولا تطلوا اعمالات مش في محلها استدل بحاجة تانية انما تقول ولا تطلوا اعمالاتكم لا لأن نزعل الكلمة من بين السابق واللاحق يخرج عن المضمون او المراد الذي ثيقت لاجله الامر الثالث اللي احنا قلنا ايه اه حال المقاطب هل مقاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي مثل مقاطبة اليابي بكر الصديق ولذلك انا اسألكم سؤال في حديث صلح ابن عظيم الله في قصة الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن جراعي الدين قال ايه خمس صلوات قال عليه علي غيره قال لا الا انت فالنبخل من قال هل قال لا الا ان تطور هل عليه غيرها قال لا الا ان تطور فذكر الكلام ده في الصمس وذكره فين في الصوم والزكاة فالرجل قال ايه والله لا اجيب على هذا ولا رجل. هل يجوز للرجل ان يحلف على طرسع للخير ليه لا يجوز تعرف عبدالقلم قلت هل فأتي بعدها مجددين برك الله فيك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تضروا وتستقوا وتصلحوا بين الناس على احد التفتيرين يعني لا ينبغي لرجل ان يقول والله ما اصلح او لن اصلح بين اثنين بعد ذلك يعني دخل في اثناء قلت قطعش ملب قل خلاص حرام قلت حرام متوبة يعني فهذا لا يجوز له ذات وأيضاً قوله تعالى لا ولا يعتى لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة الآية يعني لا يحلف واحد طبعا الآية في الصديق رضي الله تعالى لما حلف أن لا على النصح بسبب خوضه في أرض عائشة رضي الله تعالى مع الفائضين حلف انه ايه أن ينفق عليه حلف أن لا ينفق عليه فنلبي في الآية الآية إذن لا يجوز له أن يحلف على ترك الخير طب ماذا لم ينكر أن ينتظر على هذا الرجل؟ أيوة لأن الأعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر بغيرهم الأعراب وأشبد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدودا ما الله على رسول فمثل هذا لا يجوز أن اقتقت له على الوحدة كما يقال هو أنت لو علمت العلم جملة هيكيبه جملة ولا لا من أخذ العلم جملة أوشك أن يجعاه جملة فنفسا لم ترفق به فهو يعرف الأول لايه؟ الفرائض اللي تلزمها ثم بعد ذلك هو عندما يستشعر حلاوة العبادة هيسعى هو نفسه للاستكثار منه إنما عندما يقول له عليك خمس صلوات اليوم والليل وقبل الظهر كده وبعد الظهر كده وقبل العصر وقبل الظهر كده هو قال أنه هينسم لتأمل ده حاجة الحاجة الثانية مش هيقدر يعمل لعمل التدرج بالتشريع ده, ده سمة من سمات هذا الشرع ولا لا؟ الحمد لله يعني تهيئة النفس ليه قبول الأحكام الشرعية امر وارث في الشرع في مواضع كثيرة جدا فمثل هذا الأعراضي لابد أن يعامل بخلاف ايه ما يعامل غير ولذلك مثلا تجد إن لم تسلم مع الصحابة اللي كانوا معاه كان يقوموا بهم الليل سنة كاملة ما بين ثلث الليل إلى ثلثي الليل في حين إنه ما قالش للراجل ده ايه أي حاجة عن القيام دل مرة لأنه مع النبي صلى سلم يشجعهم ويعلم جاهلهم ويعني يعينوا ضعيفهم وإلى أخيره إنما هؤلاء الأعراب مين يساعدهم؟ فهنا مراعاة حال المقاطق لا يتم من نظر الصحيح في دليل إلا بهذه الثلاثة مراعاة حال المقاطق ومناسبة اقتطاق وأخيراً الثوابق وإلا واحد نعم